كم منهم الشيخ جزال الله الرحمن لذلك يقول لك أن الزمود كانت يعطوهم يبقوا من كتر حماسة عدوية مستشهدوا باللأس وخدوا أنهم بطقة رائبة أنهم عايزين يجاهدوا وستشهدوا بسبيل الله لذلك يقول لك أن التكبير أفضاله أكبر وإن في ساحات الجهاز تكنت كانت صورية تكنوش تفتين عليهم بس الناس في جمالها جمالة ومكتر حماساتها على الجهازة إن طرفت الكتار الزمود أكبر ومشهورة جداً حاجة الناس كلها في وقت واحد طيب لو اينا عرفنا ان المعاصي بتاعتنا احنا بتاعت انا وانت وناش كلها هي اصل مباشر على حال المسلمين طيب احنا ان المفتوض تعمله الحقيقة بدي حديث جميل جدا بسوء الله سلم كافوا مرة راح, راح البقيع خداف المتخار احد البقي واحد يبكي يبكي يبكي يبك. فالصحابة قالول يا رسول الله تبتلك ليه يعني ده قبل وفاة في فترة الحمد لله الاسلام انتشر والتصرفنا وكده في نفسي قال لهم ايه بقى رسول عليه الصلاة والسلام الرسول قال لهم اشتاقوا اشتاقوا الى احبابي السلام عليكم وانا رياضه محمد ركب يا رسول الله شفنا احبابك قال لهم ايه بقى انتم اصحابي ايه اصحابي مش احبابي ومن احبابك قال لهم احبابي هم قوم ياتون بعد امنوا بي ولم يروني أملوا بي وما شفوهوش اليوم نحن الرسول كان بيبكي عشان مش تأتيه نحن كان بيعمل عشان نفسه يشوفنا قبل ما يموت بس قدر ربنا ان هو التوقف قبل ما يشوفنا احنا بنفس كده فقاللهم يقتلوا أملوا بي ولم يروني قتلوا الواحد منهم كأجر خمسين الصحابة قالولهم خمسين منهم قالولهم لا خمسين منكم يعني أجر الواحد فينا زي أجر خمسين من الصحابة طب يعني ليه كده بس كانوا يا راجل احسن ماشي الرسول قال لهم ليه عشان على مستغربين قال لهم ايه انتم تجدون على الحق اعوانا وهم لا يجدون انتوا بتلاقوا ناس تعيكوا على الحق والرسول كان بينكم وهم مش هيلاقوا كده فهم يتحققوا يقابلهم زي خافين من الطاغطه طعم زي اصحاب ابوك عمر بس زي عموم الطغطه فالدنيا كده ما يصدقيش نفسه انا يعني دلوقتي حاجة واقعيه كده لو انت دلوقتي في البيت ساعه بالليل ماشي راجع بعد صحرة النهاردة وبعدين شغل ديكسيون وقعد عنات ومصفت التاني وبعد كده فجأة جرس الباب ضرب وقت ما حدش فيه كمين وقلت يا ترامين رحت بصيت لقيت, لقيت الرسول صار سابق يا مويتها دلوقتي فجأة لقيت الرسول بيضرب حليك الباب وحدد من ايه؟ يا ترى هتزيب وجه فرد ايه؟ تاخد الدقي عشان تروح تظبط التلفزيون وتقفل السلك اللي على النت وتظبط البيت وتشيل المجلات او الكتب اللي انت مش يعني حد ان هي فيها حاجه غلط واصحابك لو كان فيهم بقى ناس مش كويسين تنقع في قبيل في اي حته ها وقت الدنيا ساعه عشان انت ماشي صح ولا غلط مش تفضل تستني لما يضرب جرس مرتين وثلاثه ماشي ولا هتستعله اول ما يضرب جرس وتقول له يا رسومه الرسول تحطمه وبيقول هو ده انا اللي كنت عايزه انت من امه يوم القيامه على حضهم القيامه يجي يسيك من دود الشريفة ويقولك يعني انت من امه اللي انا كنت فعلا عايزه ان يكونوا زي الصحابه ولا يقولك لك سحقا سحقا انت خيرت وبتلت انت ما عملتش اللي كنت عايزه انت عملت زي ما كان اعلاء الاسلام عايزينه هل هتبقى الناس دي ولا من الناس دي هيأخذك تحت قضم كده وحطمك ولا هيأ الناس منهم صحة زقة مش عايشكم ربنا يقول له لا الناس دي خلاص دول مش من أمتك دول غيروا بعد بفرصة ما إحنا لسه في الدنيا وفي الاختبار يا إما نكون مع الرسول يوم الإيامه يا إما نختار فكر ثاني وأكيد إن شاء الله كلنا عايزين نكون مع الرسول وكلنا إن شاء الله هنحتاجك وربنا أمي الدكتور سمع على سمح لنا بالكلمة الطيبة دي وربناك السخير على العلم اللي عالمنا يعني. <تصفيق> في الناتولي شيكل ما كده اسمها توكسيك جرانيوليشن موجوده يعني تحت شوية فيشن لوبس ومعاليكو سايتوزس يقدر ده في الثيروبي ولا انفيكشن يعني دائما يقول لك العنه بتاعت اللوبس دي ساعات بيبقى عندها ليكوسايتوزس من الكورتيزون طب هو الكورتيزون بيعمل ايه في الواي بي حتى سؤال في الاول هو الكورتيزون بيعمل في الواي بي سي وساعات بيبقى تقولوا بيزود النيتروفيل بيقلل الايزينوفيل ويقلل, ويقلل الانفصاير الكورتيزون هذا هو وضعه يبقى بيزود النيتروفيل بس بيقلل الانفصاير والايزينوفيل لكن لو في انفيكشن بقى هيبقى في طبعا نيتروفيل عالية هيبقى فيه في كده بقى توكسيك جرانيوليشن وان شاء الله اكتب بس جنبها كده معنى كلمة توكسيك جرانيوليشن معناها أثار اشتباك يعني هي كلمة توكسيك ريجوليشن معناها ان هي عباره عن الايفكت بتاع الاورجانيزم انفجن يعني زي ما تقول ان الاورجانيزم دخل البنترو في الاتخان المناعه فالتوكسيك ريجوليشن دي بنعطيها اثار اعرقه مع الاورجانيزم زي انت كده بالظبط لأن الواحد فيكم يبقى انت تشوف زميلك فجأة كده العميز بتاعه متقطع ومثباهد مشعره منجوش وشكله بريب كده فانت تقوله ايه انت بتخانم او ايه هو بتظهر تقول المعمل يبص على النتوف اللي تحت الميكروسكوب يلاقي حاجة اسمها Toxic Renuration ايه Toxic Renuration دي؟ هنقولها لكم في الهيماتوريش عبارة عن فيكولز في السايتو بتلاقي كده فيه الكيوز اللي في السايتوبلازم بيعرفوها تحت الميكروسكوب بيقول لك على فكره في توكسيك ريجوليشن احنا حاسين ان الليكوزايدوزيس ده ناتج عن انفيكشن يعني ده كلام بس كده يمكن هنقوله أكثر ان شاء الله في الجزء بتاع الهيماتولوجي نيجي بقى في التريد اوبيكيتيميا في البدايه في شويه مصطلحات في الأول نعلم على النصارح بيقول كلها أول حاجة برضو قبل يعني أنا هجاوب سؤال برضو في ناس كده ما كنت شغالينهم يعني أنا دلوقتي قلت يا دكتور إنت يعني هو اللي هو بس دي بدي الأول يقولي كذا إيه المبشع هي اللي هو بدي حالة اللي نونستن فيها صبرست ولا إكسشريت ااا ريسبونس كذا. أنا حاسم هو يون ستيت بتاع المريضه دي لو بس معناه ان يوسف تبع مين هي مش تابل للانفكشن بحد ذاتها لكن هي بيجي لها انفيكشن لما تبقى اميونوسوبريست بمديكيشنز خلي لاداه دي نقطه مهمة <تصفيق> طيب يبقى انا دلوقتي ده الذي عايز اقوله بقى خد يا دكتور ايه اللي خلى اليميون سيستم كده يتهيئ كده في النوبرس انا قلت في نظرية وكدك عليها نظريه الابوبتوزس فاضلك ايه الابوبتوزس دي قلتلك ان احنا احنا يا جماعه على ما يبدو داخل خلايا جسم الانسان داخل يعني النيوكلياي بتاعت السيلز بتاعتنا في انتجينز او في بروتينات معينة اليميون سيستم ما اللي هي بتتحط تحت البلد لو تفتكروا sequestered antigens يعني هناك العديد من الantigens بتبقى exposed to the system وهناك antigens اخرى not exposed to the immune system. فهم بيصفردوا كده انه عندنا antigen في اعمار الخلايا inside the cells inside the nuclei these antigens are not exposed to the system النيو سيستم كانوت ايدنتفاي هذه الانز ومنهن عليه نع ده الابوبتوز الابوبتوز ده بيبقى عباره عن ايه زي ما تقول ايه زي ما قلتها طوفان عباره عن ان الكومبوننت الل اللي هي انسايد السيل بتبتدي تتقلب تطلع فوق وتنزل تحت وبتاع فتلاقي ص سكويسترد ان اللي هي جوه مثلا النيوكليون راح طالعه دهيت على السيل سيرفيس مين شافها ينيو سيستم وراح هاجم عليه فمين الفكرة هي دي النظريات بقى يا ما هو كل واحد يحط نظريته النظريه طبعا تحسبه ايه الكلام الغريب ده هو النظريه دي ده والناس وافقوا عليها هو ممكن تطلع بعده تقول لك الكلام ده غلط يعني بس هو ده النظريات فتعالوا بينا بقى من اهم من الحاجات بقى اللي هتبتخلي الابوبتوز ده يزيد ما احنا كلنا بيحصلين أبوبتوز في الخلايا بتاعتنا صح؟ في خلال الجلد والبمر والشعيتي وخلايا كتير جدا فييجي ولك مثلا اشعة الشمس اللي هي جنزة قوي فبعض الناس بتخلي الأبوبتوزز في خلال جلدي بقى سريع جدا فبالتالي تبدأ الاند شديد تظهر و... وده بيعمل تريجر ليه بالنزيز عشان كده بص اول نصيحة في العلاج ايه سانسكرين يبقى البنت دي عندها لوكاس لازم ان هي اولا تتجنب شو الشمس برضه ده الدكتور قال لي ابعد عن الشمس شوية طب هي البنت برضه يعني احنا هنفترض ان انا ولا في ابو ولا في حاجه ولا في شمس على عودهم ولا نفسها ممكن هي تحط بتاع اللي هو البتاع اللي بيحطوه ده لليان اللي هو مش كده تحط صن سكرين كده كريمات وحاجات كده بتحمي البنت صن سكرين طبعا تلاقي البيزي مش تعمل الكلام طبعا طبعا نحن نفهمش كلامه احنا ناس ايه انت راجل خشن، انا الحمطين افهم ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه انا عرفش حجابتي أسفلت اولا ما اثنين موضوع حبوب منع الحمل اللي بتعمل يعني انا افترضت ان في واحدة شابه كده ومتجوزه وبعد كده بقى جالها هلو طب طب وقعت ازاي والله لما جت تخلفت لما هي كانت pregnant حصل لها abortion او حصل intrauterine fetal death من ضمن الاسباب اللي بتعمل كده اللي هو ايه يا اولاد nd phospholipid صودو دي مكتوبه كانت في الحته اللي فاتت بيجي يقول لك الدكتور قال بقى كمان أولاً ما تعرضيش للشمس، ولو تعرضي حطت صارن سكريم بيحاوي يعني إيه لين طبعاً دي بتبقي في ميل بتبقى ابراشس لأنها بجوزن وبعدين هي مسافة خلي فضول وانت بعمل تحاول وانت المصيبة بقى معك فتاتي دي المصيبة نبرة اثنين أنت بتعمل حبوب من الحمل ما تستعملها شوفي وزيلا فخرة نبرة ثلاثة هنفترض هي عندها ضغط أنا أفترض عندها بعض. كمصة جماعة كل الكولاجين المزيز والأمراض اللي في المزاجية دي اسمع فيها كد من ترانز ف phenomena. إنه بكلهم يجيله بريف فرال وازو كونستريكتشن. فالبريف ده هيبقى قريب جداً بأن من هدول الطالب اللي بتفكروا البيتا بلوك. يعني عشان كده لو انت شاكك في واحدة ان هي عدا لوب بس ما تبقاش دي ديفلوبر دي احلى فال بايلتر دي ال سي ديفلوبر كالس ديفلوبر ايه الفرق عن الديفلوبر كل دي مجرد مصطلحات تمام بعد كده دكتور يعني طبعا التريين بيبقى اسينشال في العلاج انتي بلي بليبلت عشان الانتي فوسفوليبيد بيعمل جلطات جلطات جلطات وهتعرفوا ان كانت في سوري بي ده في اللو باس ستيت اوف هايبركواجيبل ستيت ويعمل سوروبوزز كتير في البريسينتا والطفل يموت وحاجات زي كده هتاخدوا الموضوع ده ثاني بيا كمان في الحصه تعالى بقى تبص في العلاج ببله واحد ارسبريشين او مايلد ارسراينز وده انيوشوال يعني حتى الارثرايت دي الالتهائيه يستحسن هو نستخدمه في جهاز ممكن تستجيب ببساطة للمناستروا انتي انفلماتوري الي سكين الاستيشن بيديها الهيدروكسي كلوروكين اللي هو اللي هو ايه ده على الهيدروكسي كلوروكين ده واقبل اقول عليه هو اييون مودولاتور يعني هم مش مجرد أنت مالاريا بس الدواء ده ما كانش حد بيلمسه عشان تبعى في مصر خاص هستعملوا ليه مالاريا يعني دلوقتي بقى الشيكات حريقة بيستخدم في علاج ومطايد بيستخدم في علاج اللوبس أهواص الشرشور يعني ده بيوريك برضو شوف العلم بيتغير كذلك ده أنت ملاريا ما هو ده هو وده اللي بيعلم دلوقتي حيات غريبة إذا البيض تبعد عندها مشاكل في الجلد ممكن نديها كورتيزون كريم خلوا كده وتبعد عن الشمس والصناديقين والحاجات دي ونديها كلوروكين لكن الكورتيزون اكتب عليه هو أساس العلاج لازم نديه علاج الكورتيزون هي دكتور أصوص حبيبي اللوبس هي لو أثرت على الكيني عارف يحصل يفيد الكيني later on كورونا كرين اللي لو اثرت على اللانج هتعمل انترستيشن بالمورفين بوزيز لو اثرت على البلاث بيزل هتقفلها إيريفيرس بول يبقى انا هنا بدي كورتيزون كباورفول أمتين فلا باكفل يبقى واحد نسبة الاثنين عشان امنع الاندو أورجان دامج مش عايز أورجان دموص في البنت دي خلق. ولا كيمي ولا الخارب ولا البرين بعندي دي دي علاج مفتش فلما كان اللوبس مرض انفلاماتوري و إيميون كومPLEX إذا الكورتيزول هو العلاج الرئيسي ما ينفعش لما تاخدش كورتيزول ما ينفعش. طيب نيجي بقى بأسير نشوف إيه بقى rules of steroids. Anti-inflammatory و هقلل ال المسود الرئيسية هي حوالي 60 إلى 80 ميليجرام بريد نيزولون أنتل لحد إمتى لحد ما الأكتيبيتي تروح والعين يتحسن, يتحسن كلينيكال وبال وباللاثي الانتجيشا خلاص كده طب يتحسن الكلينيكال المفاصل بقت خلوة الاسكين مفروش حاجة التحليل اللي كلها كانت بوستف بقيت نيجاتف اللي ايه بقى نيجاتف الانت دي ايه بقى نيجاتف السي سي فور اللو عيليوم يبقى البيت دي ايه انت حسنت اعمل ايه بقى جريال دي داي الالتان كورتيزون كويس برضه ب 12 طبعا دلوقتي كده بال قاعده 60 مللي جرام بريدنيزولون بتاع فحيض الباصت قالوا 60 مللي جرام يا راجل روماتويد قالوا 80 بقول <تصفيق> لك روماتويد ده عادي في الدوز طبعا هو بيقلل مع قالوا ايه دي جرعه الروماتويد الكورتيزون روماتويد سبعه ونص وشو 15 10 يعني القاعدة الانتباش بيها دي لا تسري على مرض الروماتويد انظر الروماتويد ديزيز اشتا بس ما تسريه تبطبق القاعدة بتطريبها كيف كده يا دكتور في بقى حاجة عندما أقولها لكم مهمة جدا جدا شوف يا سيدي الينيو سبريزي دلوقتي يا دكتور عددها بصراحة بيستعملها يعني الهيس في حالات الكورتيزون بتبقى مش كافي سنطلب نستعمل ايه يا اولاد اليمين السابريسي على رأس القيمة اذا سابريل الاذا سابريل ده اللي هو اسمه ايميوران اسمه ايميوران ايميوران الايميوران ده فيه جملة حلوة جدا نعلم عليها استيرويد بيرين يعني إيه التيرويد بيرين يعني بص يا دمتري يخليك تقدر تقلل جرعة الكورتزون تخلي بقى أصلا بص البنت دي ما تاخد الكورتزون هتتدايق وأنا أقول لك أتصرف معه هتتدايق من المشاكل بتاعت الكورتزون اللي هو أكتر حاجة هتدايق هي إيه أه يا دكتور المنظر مش تمام مش هينفع كده أنا مش هاد أروح لاس أنا مش رايح الكلية، ماله؟ طيب صارض بعد؟ فأنت تعايد تقلل الجرعة الكورتيزون وتبتدي تضيف الимиورين، فهنا نستو نوع خليك تقلل الجرعة الكورتيزون. إذا بدنا هنا حط المعلومة دي على الشمال، إن ال value of imioren is to decrease those of steroids. أنا الجمهور عشان كل تسمع ليش رأب بور عليها شوي؟ أنا بديها هيه بقى بديها البيعين ما بس حلو كذا؟ ما ستفتح بيعين نايم حلو كذا؟ طب أنا مصها وصل كده إيه؟ مثلا عشرين ما بس بالدليل؟ ولا ما عشش رأب بور ما عشش ما مش في موليدا. تباه. وبعدين أضيف الايه؟ إيه يبقى يريه؟ تبقي الفان يقوله to decrease the dose هتقول بقى تحتها إني بيجي نيل أوي. طب مين يقول لي اعمليه كمان عشان اقلل صايد افكت الكورتزوم عرفت اعمل ماذا بقى كمان في كمان نقطة كمان انك انت يمكنك اكتب بدا ويكان جزء الاستيرويد دوز افري بذر دي افري بذر دي يوم ايوم لام يبقى انا هنا البنت بقى جاد لك ومباها وخالك بص يا دوت بص بص عارف يا دوت بحرولك بص يا اخي اردب لك في الناس شهر المر بص تقولوا انا شخصيا كل ما أروح المستشفيات اللي منها بدل ما اتعالج ايه ده الدنيا بقى وحشه قوي خالص انت ما تحسش عشان انت مش على حالك بص الراجل جاي عملت يعمل كده مره واحد تلاقيه بيقع في الأرض اول الله بالادم ما فيش فار ما يجي ما يجيش فار بتقول تلاقي البنت بقت كده بصوا معايا المشكله وبعد طبعا بقى البنت هتتعير انت بقى خلي البنت تعير كده تشوف ابوها ده هيعمل ايه هينام في مرض يبقى عايز يطير يطير يجيب حته من السما الدبيه وكده جاي هو ومشتي مشكله كده طب انت بتعمل ايه اليوز الدوز اوف ستيرويد ايه اللي بيوري على فكره الاميوراند ما تخافوش حلو ده حلو مش سايتوتوكسيك المره دي وخلي جرعة الكورتيزون إذري أثر بيه بس هتوضعت زي كيف الأثر بيه بقى زي يعني لو البنت مثلا هتاغرت 20 مللي جرام برد دي هتدوم لها زي 40 مللي جرام إذري أثر بيه هل تفهمت الفكرة؟ مش معناه أنا بخلصة فالعلم قالوا كده قاله لو انت بتلاقي الجرعة بتاعت اليومين في يوم واحد ويبقى يوم مترايح يوم دي بتقلل قوي بتاع الكورتزون وتخلي المنظر بيبقى أحلى شوية في بربو مشكلة عايزة بتعرفك شغل تقول يا الجسم التجاري للبريدنزون إيه في السوق قلنا هوستا كورتيني اسمه هوستا كورتيني خمس سنين اللي جريئا من هوستا كله خمسة مللي جرام طب ليه ان اديله 5 مللي جرام عشان اقدر اعمل جراديوس ضروره طب البنت لو انا اديت تي مللي جرام في اليوم يبقى كم اورس 12 طب هي دي 12 ازاي 4 4 4 عشان بس بفهم ده كلام عشان ابقى ابقى الصبح اربعه أربع. فطبعا في ناس بقى في عيانين بيبقى زي ما تقول ايه يبان ان هو ملغوش من اول في عمليه قصلقه وبعدين نظراته فيها ملغوش والان وبعدين في ناس قالت كمان ايه ده بتقول جاي جرب معايا بجربك يعني جات العين النايم كده وشفت دكتور ده لي لا كلامه مش عاجبني كلامه مش حلو مش مطمنني كده يعني او تقولوا ايه قرص اربع اربع قرص ثلاث مرات في اليوم انا خلصت ليه النقطه بس بصوا بقى ايه دي طمنت هنا بقى ايه البديل في شركة عندها دواء -E -E اسمه اكتيتد بي سوليوبريد سوليوبريد اس اون ال يو بي او ار اي دي اس اون ال يو اسمه سوليوبريد في موجود منه 50 مليجرام سوت وفي 10 ملغ وفي اتش بي بالملغ يبقى حلو ده يبقى انا كده الاقي ايه طب هاتي سوليو بريد عشرين ملي أورس ترى مرة فيه يبقى كده الكلام ايه؟ مقبول شوية وبعد كده حلقة فيه ممكن بعد كده بقولها هاتي بقى سوليو بريد الخمسة ملي ونوع بقى ايه؟ وبعد عشرين ملي فيه ميزة يتقسم ممكن هتديقسم منه يبقى عشرة فأنا قولها هاتي الجمال مثلاً علبة خمسة ونبتدي بقى في الوسترو وانشان الموضوع ده فيه صامت اتناشر أورس ترى <تصفيق> يجي الراجل جاي لك في للعياده يقول لك الصيدلي فلان كتب 12 وصفه و عشان كده قال لي منه خلي بقى وراح جاي لك انا بقى باخد 14 ومش هغيرك لك كل عشان تحترم انت بتديه ازاي طب الدواء الثاني اسمه سايكلوفوسفاميد ده يتاخد اكتب ان هو دواء عنيف ويتاخد خصوصا في الحالات اللي هي دي في عيب صغير يا دكتور الدواء ده إنه بيعمل علم على كلمة إنفيريديدي. فأنت لازم تحطه دفع طبعاً. بعدين بجيب لك مثلاً شابلا صغير أبغاه هذا ده إندوكسن. ماذا اسمه إندوكسن؟ دواء ميزان سبعة وثمانين. سيكون سبورن قييس. سيكون سبورن هيل. هيل ولا وليدة؟ فكيله تقول عليه إيه؟ إنه إيونوسبرت لا يؤدي إلى بوم مارو خلاص أسوأ كابوس يعولين مشكلتي الكيمو سيرام التعدماني القديم ده اللي هو ذا السايكر بس هما مشكلته بومارو تيرسشن وانفرتيج السايكر هذا بس بول يعولين مشكلة السايكر بول ده يعولين كده بس هو عيبه اللي يبل الفينامز برضو إذا أنت فاتح شوية بيعمله هايبر كريبوزز يعني خلي في شعر كثيف شوية فممكن تحل المشكلة دي ممكن تحلها ليس قريبا حسنا هناك دكتور شيء اسمها بلازما فاريسيس البلازما فاريسيس اللي هي عبارة عن فصل البلازما جهاز جهاز ونرحوا واجدين دم العيان كده دكتورو ندخلوا فلتر الفلتر رحوا واجد البلازما بتاعت المريض بالانتيبوزز اللي فيها ونرحوا نمش ونجدها احنا من عندنا احنا بلازما من عندنا أو ألجوم من عندنا يبقى أنا بشيل الانتيبوديز أو الباول أنت بقى أستعمل بلازما فريد دي في الحالات اللي هي فالمنان السبير البنت دعبانة جدا جدا دلوقتي والسيرم بتاعها مليان انتيبوديز أبدا نأتي بورتيزون ونأتي كيموسيرابي وأعمل فيه من الكلام ده عشان أنت برسبوند لأنا لا عايز أن أعمل دائم مثلا تلك جالسات مثلا فصل بلازما أشيل البلازمة بالتلاوة اللي فيها دي كلها شوف هده ايه؟ تحسن العينين كوني دي اوشنز قودة بالعليم بانس استيرويد سيرابي عليه عليها بالعربي كده قنابل الكورتيزون قنابل انتو يا اولاد لما كنا دايما نقول العينين ايه؟ ايه؟ انا هديك بريدنيزون بريدنيزون مثلا ستين منالي ده خبار دكشير لأنه لا أعلم أن أقوم بأعلى 100 ملعين مثلاً يعني يا لأخوين، 100 ملعين طب إيه رائعنا بقى في الفلسستيرويد في دواء اسمه في صايد بريدنزور هل أعمل ذلك بريدنزور؟ أعمل أنه في بص, بص ممكن تضيليه يا دكتور 1000 ملعين في اليوم وإيه؟ انترابينس بس المدة 3 ايام أو 5 ايام مدة دالية قنابل بس قنابل بالغرب بس هي دكتور يعني انا عايز اقول ان اللي فكر في هذه الفكرة مفروض يكون فعلا جايزة الموبل دي او يعمله بحاجة يا راجل انا حدش عمل بحاجة يعني الراجل ده فضل يقول طبعا لو اعمل الكلام ده هو حدش يصدق حد ما فعلا بدأ يبان التأثير بتاع الموضوع ده سبنا من اللوبر دي دلوقتي هقول لك بقى استخدامات كثيرة للفلس استيرائي بص بقى أول مثامبل هو موجود تحت هو الكريسنتيك بلو ماله نفرايتس وهنا ندريسها إن شاء الله نتجيب للنفراج ملطب الاسكليلوزيز كلنا نسمع عنه اللي هو السيمانيزي السيمانيزي السيمانيزي عنه واجده في اليورو عارف ذا يا دكتور هارفه مرة ده لو انه تعرف حد كان عنده المرض ده من زمان اكيد الوقت دي هنديكاب دي خلص ولا عارف يمشي ولا عارف هو ليه بقى لانه كل ما يجيه اصلا ده مرض غوته وميون كل شوية وحد جاي يضارف في المفوخ وروح له ربع من البناء بالظبط كده وبعين يمشي ويسيب أثر طفيف كده أبتاك بقى خلاص كده هو بعد كده انا ايه ضايع بص بقى النهاردة ويجب أن يجب أن يكون هناك وهو نورمال بيرسون نورمال بيرسون وإن أنا أتجل كل سنتين كده فأنا أخذ تلت قنابل كورتزون خلط الموضوع أخذ خلط مش تسدق أنت بقى دي خلص يعني خلص نورمال بيرسون أول كده لن تفعل شيء الألماني ودي ضاحدة التي نحن نربل يعني في ناس هتليهوا أنت عرفهم نورمال بيرسون معاك وهم زي الفلد اهو بس هو عنده مضيبوليس كيروسيس وهمش هيقولك هو عنده بفضل البالس ستيرويد سيرو الأوبتيك نيورايز الأوبتيك دي مهمة قوي طبعا دي ما نتقاش ريزار بق أخير بقى واحد لقى نابسه أوبتيك نيورايز بايلاتر عارف يعني ايه؟ يعني هم مهدد بالعمل لما تعليك شي هيدعني وفيش ريزار <تصفيق> وداينا في بنت انا بحكي قصص عشان نتعلم والقصة تبي تخلينا دائما نتعلم البنت دي بنت عندها حلو عشرين سنة وبعدين كتت جوازات تماما وباي درينا تماما وجابت عيل ما فيش مشاكل حلوة عم وبعدين جات البنت دي رحت عنده جزهة رحت في جزهة بقى خلاص فهو الجزهة بقى الظاهرة مش عارفين في بلد برا الكهيرة والعيلة بقى يعماره وبالحالي بمتعفيني وقعد بقى مع ايه في مع جوزها في شرقيته وطبع بقى العيلة بتاع تسلوب حواليها على طول فالبنت ايه بدأت تحس ان انا ضعف ضعيف شوية نظرة ضعيف عملية ضعف سام شوية بقى البلعية بأنها الهالي هي الهالي يعني ما بتقلق بعض مش عادة تأتي للجزء ولا عادة وبعدين حماد حبرة طبعاً طرقتنا نانسي الراعي كذا أكون نانسي الراعي كذا وتبتدي بس وليا بتعمل زحاجات فيا تقول إيه بدي سكتة والله سكتة سكتة سكتة الحمد لله خلاص بقى شايف إن هي إيه, إيه. في موضوع إذا في بعندوا لك صار عين زاد قليلة صار حتى أنا أنا دايخة كلام فريد كده في التليفون ولا تفهم هيك دايخة إيه تعني ولا أي كلام المهم تعايرني بسرعة بالبلدات وخلت عرامات إيه يبص عليك. بصل باي الكرة أبتك نمايس. يا موضوعي بقى قصة الدكتور إلى هند مونت. بصل بتي إيه كي كلامي. هذه هي كده. إيه إيه إيه برشمات غيبة؟, غيبة. جدا هي هذه طبعا دخل كده. والله شو تم لي أنا ضحية إذا عن شريف. <تصفيق> طلع كده في الشوارع الى والله هدمه هنا دكتور بص بقى كان منظر فيه ابوها بقى طبعا عيني يعني حتى مضه كده كانت ثابتة شوية ابوها عين بقى عاملها خالص خلاص مش بقى هيموت على العلاج ده المهم على طول راح يعني راح دخل كده في المستشفى وراحوا بجين البالز ثيرويد ال ألف ألف ألف ألف خمس قنابل على طول داعت 72 داعت بعد 72 ساعة بالضبط خلاص العام بعد 72 ساعة بالضبط بدأ نظرها يتحسن, يتحسن يتحسن يتحسن إلى أن أصبحت نورمال القصة دي قعد عليها خمس سنينة دول. وهي نورمال بيرسون وفيش اي حاجة بتخذها ولا اي محتاجة ومضوع انتهى كانت حاجة عبيرة سألنا بتقرامة دي المضوع اجل حاجة تشوف حالات زي كده او حاجات التهاب في العصر البصري ولما بتاخد الفلس ستيرويد بتعدي منه لو ما خللش الفلس بتعديش المطر مش بتبعالي فيها فدي المعبدالات الفلس ستيرويد سيرويد فيبقى المو... الحاجة المهمة هو بقى له يبقى يبقى بص فوق الفلس ستيرويد مكتوب يبقى سي دي الاوبيوس تك في حالات اللوبس هتلاقي تحت المربع الرمادي ده طب تيروح سيرو بيوس في حالات اللوبس الشديدة يعني فاسكولايتس البنت اللي عندها فاسكولايتس الكورونا اللي هتتقفل والستروبره اللي هتتقفل عندها حاجه بين كريتنتنج والليرمي عند يا دكتور حاجه هنعرف ان شاء الله انها بريد دانجيروس وكده فانت هديث مع القصص دي ان شاء الله لا دا الحالة جال وبعدين عبانة وبعدين خالد طب طباص على الدوز بقى ازاي قلنا ايه الف الف الف يعني الف ثلاث مرات ثلاث ديام او خمس ديام بساعة دي خمسمائة مش الف وبعدين ها فول دوز استيرويد زي ما قلنا قبل كده ثم جراتول وزرول ثم دودوز من يبقى انت ابتدي بالقنابل نبدأ بالقنابل اذا كانت الحالة شديدة ايه وما تدوها يا فلان والله يا دوت رضا يقولوا ان هو الأولياء الدموية بتاعتها منتهبة حصل كده عندها مشكلة في المخ والبت تشميجة واضح من البين لظفتها في الأصنع فقالوا لا ده لازم يحبزوها ويدوها جرعات جمدة قوي من الكورتيزون في المستشفى والدكتور فعلا اني اخدت الجرعات دي مفيش ثلاث ايام يا دكتور بقت حلوه زي الفل ولادي بدأنا نمشي على الكورتيزون بس بناخد على 12 اوونز بص الجاي لوني اتكلم معاك وهو فاهم يعني اللي حصل انت بقى قاري فتبقى فاهم هو بيقول لك ايه ايه الجرعات الكبيره اللي في الوريد دي اللي جرعات كتير فول دوز وبعد كده ولادي اتفاهم ومحصل لكن حاله كبير خدوها البوز <تصفيق> الكورتيزون ايه رايك بقى نيجي لما ناخد 1000 في اللي جرب فيليو تحصل إلى إن الواحد كتب الطابة كاتي شوي في الكوتشن علشان نوفر كلام كتير قوي إيه لو ما تقول بس مهم مش مش مين كده عشان أنا شوفي في الكوتشن بروف لكسين في البروتوبانبين هيدور زي مين مثلاً for example تحضر كذا عشان تتعود على الكلام اللي ما تشوف كل مكان أو أو مين برازول كبسول عش المدني الكرام برديه بلاد بريشر بالكمتول حطوا تمام جام بولت اڤويد اڤويد البيد بلوك اوكتيف الاي سي ان هيبيتور ودا يوريتكس ريفيرت بقى السكر بقى 40. طبعا هنا بقى اهم حاجة في الكنترول بتاع بلاد نعمل ونعمل قليلا للحاجات المسكّرة ما بقاش أنا أمدفع ألف ميلي بورتيزون هون ده أنا أمدفع ألف ميلي بورتيزون هو إيزوليشن بالطريق طول فترة البلس ما بقاش فيه حتة بتمهن. على فكرة الحكاية دي عندنا بقى غصوا موضوع الإيزوليشن والفضل المعقامة كل ده موجود أسلشنا السمكيات بتعيزنا بتكثيرها قد بقي يخش على عيانة ويسلم عليها وسلامتك يا حبيب وسلمتك يا أختي لكن حاجاتي كده خمسين فيروس دخل في الوميوت <تصفيق> هذه القصة بتاعت الـ الـ الـ بولي مايوسايتس مايوسايتس أكتب عليها المسألة المرتقبة عام 2010 أه يعني ممكن الساعات البلس في رائع الكربية يلعب الكرباء مرة أخرى بس مش مش على طول عادي أقول ما يشدق بص هتبص لدفتهم أكثر مالا بقول لك عشان خاطري ما تحويش تقلق كيفان ما هنبص كيفان بقى خلاص الله خلاص بقى هيعالج اللو بس الصبح ده بقى طبعا وقد انت خلاص خذت الكلام البيت من النغري بعد كده هتشتغل بقى أنت نظر في روماتور هتلاقي الكلام اللي احنا بقوله بالحقيقه ازاي كده بركت ده دول اصل طيب دي جت معايا من اول ما انا قدامك مش هينفع كل حاجه يحصل لا عايزها كل حاجه ماشي مش هديها طيب كولي ماي سايت هنكتب عليه على العنوان بعنوان انفلاماتوري مايوباثي انفلاماتوري مايوباثي انتو خدتوا اطفال الناس اللي هم خدوا اطفال خدنا مايوباثي اسمه ايه عشان عشان سوشان ده ميوباثي نوعه ايه؟ دي جانيراتيف وانهيراتيف لأي ده, ده مرض هنا انفلاماتري ميوباثي وبنقصين اكواريارات ايه؟, أكواري إيه؟ البصوريشي في ايه؟ علم على الانفوسيتيك انفلتريشن او اسكريتا الماسر كلاسيتيكيشن ال classifications واحد primary idiopathic pulmonary cysts يعني واحد عنده pulmonary cysts بس اثنين primary idiopathic dermatomycosis يعني عنده pulmonary cysts ومعاه skin manifestation ثلاثة pulmonary cysts أو dermatomycosis ومعاه malignant cyst يعني هي malignant يعني أنا في حال دلوقتي كيف يضع ده كلش المزيد في مرّة من الداهور ممكن يكون سببه ملج نزى في مكان ما في الجسد واحد عنده كانس أو كولون واحد عنده كانسر نسرا البروكوني كارسوم واحد عنده كانسر برايس مكتئب يروح جاي له بوليمان سايس هذا غريب طبعا هنا عدين نقول على الشمال relation between الملignant والبولي ميلوسايزس. relation between الملينت and the بولي هي القصة كلها اكتب اتيح البارا ملينت. relation يعني دي بارا ملينت. أول بارا صندوق. يعني هي بارا ملينت صندوق. يعني اكتب that to say. تيومر أنتجين زائد <زي> أنتيبودي تيومر أنتجين زائد أنتيبودي. إيش عندي ورم؟ الورم ده بيطلع منه خلايا سرطانية بيطلع منه ميتوبلاية معينة تبقى كأنها أنتجين اسمه تيومر أنتجين. يطلع له أنتيبودي هذا يؤدي إلى إنيون كونتكس. أنا أشوف بقية يمكن بيجوا هذا المعرف. ال weaknesses باين لب ال weaknesses. الأبر ليم واللوه ليم وبعدين نقول ال proximity من distant. إكتب هناك الراديو. آخر ال proximity only. يعني إحذابه علشان تبي تركز على الأطفال تلاقي دوشان بيقولون عليه weaknesses. ولا ترى لو سميتك؟ والعضلات البروكسمال متأثرة أكتر من البديستر. كلام.. نقوله طبعاً إحنا يعني فهم من شو نقول. هنا بقول لك لا والله هو البروكسمال أكتر من البديستر أو البروكسمال أونلي هو اللي متأثر والبديستر غير متأثر. الشيء المهم هنا بقى ان العضلات هي ولد هنا تندر يعني في الدهاب يعني في الدهاب. فيدي اللي هو تندون جيرك اللي هو ني شيرك والحاجات اللي فاكرينها ما جينا خدنا من الأطفال لورد شان ما تيجي تعمله ني شيرك والحاجة هايبو ريفلكسيا يعني ضسط هنا تندون جيرك هتيجي تعمله ني شيرك بتاع نورمال عشان هاو مش تستروف الحاجة التانية الكلمة الستيشن بلوين لكلمة هيو توب ريش هيلي <تصفيق> وطوب، كلمة كده مميزه؟ كلمة مميزة يعني ذا دوب بس كده كان في كلمة اسمها ايه؟ ليبمن زيك هندو <كارداينز> لكن ولكن اسمها كربين اسمه ليبمن زاي. كان في كلمة اسمها جين <ليب من> كوز <زاك> أر صراف. كلام كده هنا برضو هيلي وطوب، <هيلو دوب> يعني الهلال الشكل عارف أنت اللي هو بيبقى حوالي عيني جفني عيني كده داير كده هو لون أحمر داكن دا سكيرد أحمر داكن عبد الزهرة هو يأخذ في وجهه عارف الواحد بيأخذ قنية في عينه فعله بيبدأ كده الخبونة مش عارف روح حمله مش عارف لون أحمر كده مزليق كده حوالين عينيه يعني الاثنين هنا إذا أنت مهني ودوبه هدا مهم عشان هاي مش موم ال البوترون صار الجاين أر سلاشيا مش أر فرايدس حيث أن الهرة عضلة إذا في مايو كارفايدس طيب وبعدين مش قصدي في مرة يطلع اسمه إيه اللي بقولي من سايتزموند يكون برا ملك من مالك منسي وبالذات فسيتي يبقى ما إذا أنا الهرة ما واحد عنده خمسين سنة عنده ستين سنة إللي خلاه يجي له على القبر كل ما يصير زي بعد عند السرطان هو العمل هذا. سرطان الرئة مش مون بالرئة قوي. sorry the lung into the tissue but برضو من حديثكم مشروط. أنت أطلحو حاجة دايما بصو هتلاحظوا حاجة ده حق كده بصو خل ما واحنا بنعرف بقى ال الأمراض لما الأمراض تزيد شوية. هكذا كل ما تيجي سيرة الخارج يقول لك يبص بري كاردايت مايو كاردايت ايندو كاردايت كليك تلاته بس تلاقي في امراض يقول لك ايه من التلاته اتنين انت لازم تقول للراجل ايه والله يا دكتور هو بيسالك اي سؤال يعني لي يا المرض ده بيعمل ايه في الارم والله يا باشا بيعمل بري كاردايت ومايو كاردايت وايندو كاردايت يقول لك لا من البيش انتو كاردايت طب ما قلت لك اتنين حلوين في بيعمل في اللون يعني ان شاء الله هيعمل ايه البلاستيشن الموديل الجديد وبلوريدي هي اللون دي كده والهارد دايما كده خلاص حلو الآي الاي في كام اورجان كده بيبقى لون العين شويه العينين دايما تاثرها في المسكره دي يو بي اي بيس كونترست بايز حاجه كده مين دو اورجان اللي فيه اختلاف لاحظوا بقى جامد قوي البي دي اسكان 2 k طبعا المفاصل يعني اللو بس بس كبيره منظر واحد هنا المفاصل احنا مش جايين نتكلم فيها ولا شط ارستراتجي اي كلام لكن بص ده اللي عشان كده سبحان الله بص حضرتك ما في مرض طبي ميديكال يعمل السكن دي في ستيشنز ابتدائيه احنا الكلام عن الميديكال يبي تعمل الكين مانيفستيشن ولا ما كلامش عن أمراض الجلدية، أمراض الجلدية دي التانية والهجمات دي بيجاوبية أنا. لأ. شو ماقالوا الجلد هو ملأ الجسم. ولا مش عارفين هكاني. ليه؟ اشرح معاي زي. أنا ممكن أقول لك إذا اشرح معنى هذه الجملة إنه ما يحدث بداخل الجسم من أمراض يعني عكس على اللي سكين. تبى تلبود إنك أنت تبى تجهد هذه التبنيعة وأنا. وبدي نعملها حاله ان شاء الله وناقله مع بعض كل سكين بيحصل له ايه في جميع الامراض اللي في الدنيا ايه رايك نذاكر واول مذكرتين مليانين جل توكراين وروماتيز اكتب السؤال على شمالك واحنا بنجاوبه ما جاوبناش تعمله انت اكتب الكلمه اللي ستيشنز اوف سيستميك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 على شرط يا ولاد بصوا كل مرض يعني هوا كده الحاجات بس. وروح الأكروميجة دي كده. الأيزكين بتعرض سمينك. ده بقى النقيب من يبي يز. الأيزون هايبر بيمينتاشن. شكله وراي. يعني كل الحاجات. الكوشيت ليه وش واحمرز كده و. كل مرض في الأندوكراي له منظر مختلف. الجريب تزيد بيعمل حاجات معينة. طب نشوف اللوب. باتر فلايش. ديسكويد ليش. صحراء لا. بريبير كابشن حاجات موعده بص هنا اوكتوبريش حاجة تانية خالص عشان كده سكم وام هتلاحظوا بقى الكيت دي هتفرق خالص بس الكيت دي انا مش هظن ابص كيف كده قوي لان ما عندنا شطه مورولوجي قائم بذاته ايه انتيستيجيشن يا جميل اه طبعا سولد سي اي فيس ديشيه هتقولي يا ده ايه دي مله هو الوصفه جامده العضلات في إيه, إيه التريات الدماغي في الأبر سيرب وصوفيس باع لصوفيج بيدفع نبض التريات لأن هم تاكل حاجة زي كده عشان كده لك الأبر صوفيج بيجي إيه يا طالب وعشان كده إيه في ناس السماء إيه أبر ديفيشيا السماء كده يعني بس هو طالب مش متعرف عليه حتى يقولك إيه هم وابقى ديفيشيا بقى, بقى صعب بتاعت الديسفيشيا في البوليمايوسات يقولوا دكتور بتحصل في الأبر أصوات الجسم يعني المريض يا دكتور أصلًا تعلم يقول لك إن اللوحة بي بتبلع صح في تقول له الصعوبة في البلع في يعني تقول تقوله اللوحة تغفي ما هو تغفنا هنا كده فزور هنا في أبر واحد لأ ل ل ل ل ل ل ل ل ل على قلبي وتقعد ل ل ما ل ما ل ل ل ده الكلينيك كان بيقولوا بقى ما احنا عندنا جلاسات اللي هي بتاع المستن طماطش ديستنطولوجي ده خطير وهام جدا يبقى لنا ابون ديسيشن انديجيشن عشان تعرف فيه مايوباثي ولا لا أو أي مشكلة في العضلات لازم اي ام جي لو الكترومايوجرافي ولازم مصر البيوبسي عادم بس على الإلكترمايو رافيه عادم على مصر البيوبسي وخلاص مش لازم تقعد هكذا والمربع ده يعني يديله دماغ يعني هو بقى إيه المربع ده أراما يعني لك ايه أصحان يا دكتور أرى شخصت فوليمايوسايتوس شخصته ازاي كليميكا المتعدين عملت بيوبسي قال لي مفيش حاجة كل بلاسة انا بقى عارف اللي بيحصل ساعده البولي مايوسيت للالتهاب في العضلات اللي حتى فحده حتى فحده فراد اللي دخل بالنيد في حتى سليم. إذا أنت لازم تعمل تعمليتقول لا فأنت لازم تعمل مافر بايوبسي جاي نب الامري. تعمل رنين ورنين هيشاور على المافر وهيشاور لك على حتى اللي هي فيها البصري ولقون البايوبسي من الحدث. إذا أنت بقى دكتور ايه شديد؟ تي كي سي كده فاكرين وكرياتين كائنين ده كان بيقبوستر فيه الميكارب الانفارشل هنا بقى سي كي اكتب عليه ام ام فريكشن ممكن في فيه ام بي فريكشن ده ام ام اللي هو ما هو سكرية تمام بعدين تحت مكتوب ال اي اس ار طبعا الاي ان اي بيبقى مضطرب شايف الاي مش مش ستيبل ازاي مش هو مبيعمل سايت سبيسيفيك انيوليز ده الي اس ار هي هاي ديورينج ذيس اكتيفيتي بس اكتب هنا انه في في بعض حالات كثيره ال اي اس ار يعني الي هنا مش مرض انتظام في يعني اهو الصوره طبعا هبدي ازاي العلاج وضعي المرض ده بعجوب الايه بالكورتيزون ادي فول دوس جرادوال دوس من تريس خلاص برده كل مرة نعمل كده بس سيرش فورمال ايجنسي في السن الكبير بالذات السن الكبير ما نفعش الكورتيزون ما الكورتيزون det är inte i genomslaget, det är det här är det för i grin, för exempel, uchalos. Men av kuluvärlden upptäckte bosket, portion, fulldod, och vad det är, krävde urslag, och vad det är, menten, men färs, munkade av liv, för vi är inte av, cykelförsvamling, det här det för i grin, vi har är المربع للفوق ده فيه اه, اه, اه ديسكالاريشن على الايه البودي ال بتاع العيان مش كده الدستريجيوشن اسمه ايه بقى؟ ها؟ اه اه شار شار يعني ايه؟ هو ايه؟ الشار عملي الشار مش بخيرو فيه حريب كده باب الشار كده هو هناشنا؟ الشال الشال بيجي على بين باء بيجي على ابر الشال وعلى الشولدر وعلى النفر باك شال طريق. هقول مقدمه للمسكولايت سريع جدا باين من كده عده من جماعه الطلبه دول الشباب دول منتامتحاناتهم اقصر اليوم هنا ريكه عشان معهم اتفهموا مشوتاني مليش طب بص في دايت بص يا دكتور انا ازرق انا حاجة. كل ما اتلاقي ربنا بيسهلنا كده ان نعمل بوش سيبني سيبني اشتغل دكتور يطلع لي ايه وبعيدني الناس بتيجي بطريقه بيرسونال بص بص دي دي انت عندك دور مثلا بيرسونال يوم, يوم الاربعاء تيجي تكلم عن نفسك ليه صار يا دكتور عندي بس صار شطاري يوم الاربعاء مش ممكن نغير الاربعاء ده ليوم عشانك انت ما ينفع لا ما ينفعش <تصفيق> لا لا يا دكتور معلش سوري طب ما احنا بنسيب السي دي هات <تصفيق> الحاجات اللي موجوده متاحه هنفترض انت عندك حاجة مهريه بيرسون خلاص نسيبها ما احصلش تصوير وما تجيش خلاص بقى ما تقلقش منركه السايره هتعمل ايه توكيل وتقدير ربنا موفقكم وانا مش هم بيتعبوا دي مش مهم يا دكتور الدنيا مش هتخرب اصلا مش هتخرب لو فهمت تحنة ديالين تحنات بس ايه فارتين مرحبا والكلية كانت فيها ايه بقى نهاردة كانت فيه مسيح كده ايه يعني ايه انا دهيت المنقص حسيت ان احنا ناس مش أوه ايه مش مختلفة ايه ايه ايه ايه احنا هنقض بقى الكلية كمان انا لو انا مسؤول كنت له امتجارة امتجارة بحشة على الكل مش تغطي ايه ايه ده باسكولايتس الباسكولايتس يا أولاد كلمة هي كلمة موفر جمع الكلمة باسكولايتيبس إذا كلمة باسكولايتيبس هي جمع كلمة باسكولايتيبس أتشابت نقولك باسكولايتيبس ده إيه؟ ده جمع يعني خلاص <تصفيق> دي فعل التأسينة دي اكتب <تصفيق> بعد ما احنا ناخد الباسكولايتي نبصي على التأسينه أنا أريد أن هناك أمراض تأخذ أمراض تأخذ أمراض تأخذ أمراض بتاخد أمراض تأخذ أمراض تأخذ أمراض تأخذ أمراض تأخذ أمراض تأخذ أمراض دي التأسينة مهمة للإنسان كيو، للإنسان والمهمة للإنسان فردنا في سؤال يقول لك إيه؟ والله إيه؟ Short account on the supplies affecting the medium-sized artery هتقول لهم نين؟ هتعريف؟ هتشون خلال سيبها المرابعة للأقرديمة تقول لها بص على النصارش ده مهم ده بقى فيه جزء كبير في المذاكره للهديه دي هننطق فيه حاجات كتيرة لسه يعني لا لا لا انا بقلب الصفحه دي على ما على التقرير دول واجيب على طول ما تخافش خالص وما تضيع هنا شيء جامد ده على طول بص يا كل أمراض التصقلي هي اليون كومبلكس انتيجين داخل فعل جزء طلع له انتي بودي وراح جايلهم مين الامب نقطه فين بقى بس بقى في اللوبس تترسبه في الهارت والبريكارديا واللند والكلب هنا بترسب مينلي في الوول بتاع blood vessels يوم الوول بتاع blood vessel يحصلوا يا أولاد يلتهب ماذا ايمون منited inflammation لما يلتهب الوول بتاع blood vessel يوم الوول بتاع blood vessel يدخل يوم اليوم يديه افترضي سكيميا والقول بقى ملتهب بقى فرايبول فبقى فيه كمان تندنسي تبقى قادي الباسكوليات Antigene Antibody Complement Immune Complex في الول بتاع الواق بلسل المشكلة هتبقى باسكوليات يعني في كيميا وبليدن تندنس فتفتكلوا مين اكتر فيهم اوكوليات والبليدن تندنسي كان مشكلة انتوا معلش سوريا مع احترامي الشباب بتاع الاطفال الهينوكسولاين كربورا عملت ايه في الطفل؟ هل الولد نتف ولا ولا جاله اورجانيزم كيميا او فاسكولار ولا انتو ما خدتوش بالكم بامان؟ اعتقد ان كان شيء ايه المشكله؟ باسكولار مش ايه يبقى يبقى كده المشكله الاكبر هي الفاسكولار مش هي الاكثر انك هي بين البولي ندوذة ادي الاول واحدة دي الاهم ده سؤال لو انا هفترض عندي ده سؤال رجل لو ايجبك بسولايس او برو بلين سبص بقى شاك لالك المرض ييجي في الميل اكتر من الفينيل بنسبة كامل على عن نسبة اتنين لوحدة طبعا احنا زعيلنا الوقتين عندنا في مرض كمان تقبيل طب, طب ايه المرض بقى اللي جاي كمان بقى لسه وراء شوية ولا تنيجي في, في رجالة اكتر اللي إيه؟ لا مليش عرض انا مالي يا استاذ انا لا انا بتكلم لا لا يا رمات اه انا بتكلم عرماتين جول صح جاول الجود ده بيجي في الرجال دون منازع عشرين إلى واحد نسبة عشرين إلى واحد اي لو في اي فريمير يجالها جود مطلق ما تقولش <تصفيق> كلك كده ده ده ده ده انا دي رسكت عمسة من كماعة عن اليوريك عزيز ده ده غير ده انا اليوريك دلوقتي صراحة طيب اليتيولوجي وحنا قلنا يؤلاء لا يوجد أن يوجد أنتجين أنتبودي ومتلك لا يوجد فأول إتيولوجي بص سيركولياتين إيون كومبليكس اكتب جنبها كده اختصارة كابيتال C I C بس ما كنتبودي C I C يعني ماذا سيركولياتين إيون كومبليكس يعني ماذا يعني في أنتجين في السيركولياتين وانتبودي وكمبليمين بس هم مش عارفين منهم يعني ناس بس انتعبوص الانتجين كأنه الحرامي والانتيبودي العسكري والكومبلمنت واحد من الشعب المتطوع بيجري مع العسكري عشان يمسك الحرامي ده فانا دلوقتي الـ ايه؟ في حراميه كتير انتجين وعساكر كتير ونسف كتير بتجري بين دول انا مش عارف دول اسمها C3C2 فعلا في immune complex الكوليشن بس انا مش عارف دول مين الحاجه جدا بالوت لو C3 وC4 وليه مش مرض يمين كومبلكس قال يبقى يبقى يمين كومبلكس هيترس في الوورد بتاع بلاد ديس يقول يوم سي 3 سي 4 الكومبلمنت بيتيح في الانزم بلازما ليه الكلام ده يا دكتور قوي قال لي هيباتايتس دي لو انت بتراجع ولذلك دايما اقول الطلبه ايه سكر اول باول حلو كده كل ما يجيلك فرصه انك انت تقعد تسترجع ايه بلانشستر الجامعه فتلاقي مثلا في ايه يبقى تايب بي والتايب سي كمان هتلاقي انك تبقى بس في البي اكتر بي في بعض ناس بيجيلهم بولي ارتراكس دوز لان يبقى تايب بي سيرس انتجين الانتيجين بتاعه انتي بودي بتاعه ايه برضه كومبليت حاجه غريبه قوي يبقى علم على تايب بي سيرس انتجي والسي فايروس الف سوليوشن اكتب ليه المعاده ليسموها بولي لأنها متعددة. أرطريس تأخذ أرطريس كتير. نودوزا بشكل كده نود نود حكة وحكة. عشان كده لو تفتكروا الغسنا دي كان يرسل لك أرطري وتلاقي حتى السودة في الأرطري هي الجزء اللي فيه التهاب. اللي التهاب نسموه هنا هي فيبرينويد ديجة جانزارها. ده منظر اللي هو الليبيدو ريديكولاريس بس انا مش عارف هتوصفه اكتر من كده اللي ما اقولوه لك فانت بس بالوز اللي دي ساين اوف بارسكولاريس ليه ده؟ جاءت مرة في الامي سي كيو والعالي قالوا لها ضمت وفي بتاع اسمها الليبيدو مش عارفين تقولوا الليبيدو دي مكتوبة في المساكرة على شرابين مارف بس انت مخدش باجة ومجرش باجة ومجرش باجة مجرش باجة مجرش باجة مجرش بس العائل بك في كل الضب ايه انت هتفك الناسك سراعة عنا يا لأ هتقفل انتحان كله هتقفل انتحان تغشب تهفل انتحان كله بدون غلط ليه يا ايه عاشر هنقفل الكورونا بانشاينة وانفاركشن نيرفرستن هتقوله نفوخ ستروك بص بيحصل مونو نيورايتس مالتي بليكس اكتب دي اني سي كيو مشهور قوي وانا ان شاء الله او هلو في نيو طب ايه اللي خلال البريفرال نيرف يتقصر لان الفاضا نيروفورم اللي هو البلاقس اولاي بتاع البريفرال نيرف يتقصر فهيبقى ايه في البريفرال ما اسموهش فاضا نيرفوزة اسموه فاضا نيروفورم الرأس كده أول. طب البطن إيه في الباطن ميزان تريك أوبلاجيا أي باطن. يبان إيه البولينودوزة. بس الأخير ما صح كده لأن ده بس الأخير ما يصير. ده يعني ايه بس كولايتس. يعمل البرين، ستول، القلب مفارش. ميزان تريك يعمل باطن. كيدين كيمياء. آه في الكبد. بعد ذي هي الاستجابة مش بس كولايتس. اربع بتاع. والسيسيلي والسيسور وطيب والعلاب كورتيزول يعني لاب ما أنا كده عندي مش بأعملها افتكري افتكري ايه؟ هو فقط مرض انفلاماتوي اميون كومليكس بيعمل فاسكولا بمعشان علاب هو كورتيزول ما عارشه هو من مخي فانع بالحق لاب طب كفاية كده عشان نصلي وبعد أن نريم عشان بسرعة النهاردة في الخارج كيبني فالوبسي بيبان بيبان الفاسكولايتس وفي الانتراهين الفاسكولايتس إن الكيبني تارجد أورجان وفي الآخر العلاج ده ما احنا بتعودين مش فيه كلام كتير هو نفس القصة برضو البريدني زون بس بتحب دايما ندي هنا اجد كده حتى بالعربي وصف العربي كورتيزون وإندوكسان وصف العربي اكتبه بالعربي صوت. او دماء العمى يعني موضة او هيك الستيرويد زي الاندوكسان دايما نحبه الاندو مع بعض هنا في هذا النوع من الفاسكولايز وطبعا بره زي ما قلنا الفاسكولايز دي حاجة خطر فاسكولايز او في اخطر من كده <تصفيق> بره الستيرويد ممكن انتي بره i X صورة او الحجييني اول كليدي كان بيكش يعلم عن صداع على ناحية واحدة بص يا دكتور باني انزار يجي رجل يا جهة ابني انا مصدع اوه حبيبي والصداع يبني على الجنب ده يونيلاتر طبع بان دكتورة بذيك في الجنب ده, ده. كلنا عارفين ان الارض يمسكوا ده اللي هو التنبو اللي هو بيوض يضرب ده تيجي بدوسك كذا عين حتى تنظر عيني أنا هو في تيمبرال على طول تعرف في أنت بالك هم 48 وأربعين ساعة تمن سبعين ساعة يدعمين على طول ناحية بس الضغط عادي عينها تطير لو انت بقى خد بالك هنا خد بالك صدعا على ناحية واحدة في تيمبرال تنظر تمبر تنبرا أو أكسيب دماثات تنبرا و أين مهم؟ Visual Disturbance كل البراجراف ده هسيدي علم على السطر الثالث إنه بلاي لوس of visual acuity وفي we'll in one eye With blindness تس شو ست يا رجل ايه؟ أنا راحك ازاي؟ The loss of blind متاع optic nail من ناحية واحدة طب تخفوظه هو أنا دكتور شاطر خفشته من الأول عارف أعرف لو خذ كورتيزون مش هيتهدي اتعامل وأنا برضو بصدت السودة لزة مش عارف في الدزيز هل تعرف إيه حسن؟ وهتعامل إيه؟ يونيلاتر طب هو بعد شوية بعد كده بعرفت المرضة تضع لنا أحيانا واحدة تردش بقى ترد فيه بقى ناس الله اللي أنا أرده ده الجفارة تردش قلت مش هتقضف في العملات الكترة من سيد هتقضع ليه في الأخرى إيه ده عميش فلخصات مش هتقضع ليه عمش هبارج الكلام للناس اللي هم هم بيأتفتاحوا الكتب الكبير هتقضع زي ما انت عايز نو جين هتقول ليه دكتور مش هتقضع ليه و هتقضع بنفسك بالصورة بعد كده مش صحيح. أنا مش مش من العلم. أنا عارف الطريق ماسك. عارف سكا فين بعد خلاك المذكرات اللي معي دي مش حبة غيله. حج في دي كلام الحاد تبتفض أكثر من المطلوب. بعد ما سبكت عارف. عالم جميل عالم شو education. عارف المسيدر المسيدر دي. فيها في الكينيا يعني في الكينيا ده بيتعرض بلاف بيت للكريينيا والاكسترا كريما عصاب فيجي راجل ينده يحصل له كلوديكيشن احنا سمعنا عن الكلوديكيشن بين بتاع نور لين يبقى الكلوديكيشن ده ايه ده عباره عن الكينيا في العضلات تيجي يقول لك هو الكلوديكيشن ده بيحصل فين ده بيحصل في نور لين نتيجه ايه بقى مثلا فور اكزامبل اسكروزيس نتيجه دوقاردياك ما تعرفش هناك التاني بتاع فيها الكولوديكي يقولوا اير في الشور علم جمالها الحلمزيه دي جدا مشده ساعات العيال كده بصوا طبعا يمكن هنا ساعات واحد يحس كده بفي تندرنس في فروه راسه مش الم يعني بحته لما تيجي تسرح كده شعرك كده يبقى في وجع في فروه راسي يعني ده ايه انت كنت لابس حاجة على دماغك عملالك كومبريشن على البلاد باسم بتاع المسكيم بس طريقا كنت نايم لابس صبيحة والنومة بتاعتك نايم على حتة واحدة فالحتة دي يعني فان كانت مكموزة فانت قمت هي بتمك فبعا انت ايه اللي بيحسن ايه اللي بيحسن تقول تعمل كده تقول تدعى في الاسكيم كده كلام بتاع راحب دي اسكيميا كانت بسيطة موجودة الناس دول عندهم اسكيميا في اسكيم ما قطول بحسن هو ياشعور ألم والسرع شعر هذا ليس مهم يعني ديجنوزيز إيكوسايتوزيز إيه الصهار أسمانه اللي فيه الصهار عارف الزيبون ده اللي هو الراجل ده إيه ده يا دكتور ده إيه الحقيقة ده كان دكتور عمالي وإيه كان صداع وإيه كل كده أي واحد يجيله صداع وإنت أشاجك فيه الصداع ده جالك كده كده لا يا دكتور الصداع ده أنا مش هتعرض عليه كده. إيه هنا أريد كده برضه عشان أنا برضه بحنا تمام نعمل إيه صار هيطلع بعد ساعتين عالي كورتيزون أنا مش هستنى أنا مش هستنى هستلم بعمل بيوبسي من الدمور من هباء عرضي يعني ولذلك لو قلنا الصحة هتلاقي مراعى الخلاصين الخلاصين بيقول لك old age وعنده خلاص على ناحية واحدة إذا خاصك بالموضوع هو وتمبر، تمبريس، هذي هـ هـ تطلب إيسار. لو طري عالي، هتشوكي في جاينسيل أربيناتيس. إدي كورتيزون قبل حدوث العناء في الأسباب. عارف اللي قلت ده؟ هذه قصة ولا ذكر حاجة من خلاص. أنا هنا علقي الدين. معتقدش ان هي تيجي بروبلم الحاجات دي بتيجي فين بقى في الايه في الام سي يعني يقولك لك ايه اخطار الباسكولايتيس من الباسكولايتيس الانتهائيه بتقود إلى بلايندنس بتروح الارواح دي النبوز اللي كامل اللي اتعمى هو ده في خطوره في انت فكره ازاي اجي جميل Causes for vascular occlusion in old age. Causes for vascular occlusion in old age. In e causes, as atherosclerosis. Och vilken annan? Jämn, fyll. Arthraits. Giant arthraits. Nu har vi samma, och här, ismaha, här är samma sak, vi har puli majensia romantika. Puli majensia romantika. Och puli majensia romantika, för well, giantsill de vasculites i eldri, franska. Vad det bara, ena att med skämmor som finns i blodväsen, jag menar i gemenskap. Algern, steroidshocken. Har du det? Vi är allmänna. Känt man som i هرمون الكورتيزون ده يجنني خلصنا وحته الكولوديكيشن بين اللي في الشغل ده لو بصوا يعني غريب ان انا يعني ايه بقى دكتور ان انا لما امدو او لما اتكلم كتير احس ان فكي خلاص هيوقف مش قادر افتح دي المشكله في العضلة العضلة في كده ازاي بالظبط كده بيمشي وعندي جولد قبول لي عضلات رجلي بتكش والضهر ده جرانيولن اكتب عليها wolves. Cool. انت ممكن تقولها بالليم فيها. ساخر يا دوط ماذا نحن نعمل في اللون الهيه دي؟ هي دي الهيه الحتة بتاعة في كمان سؤال دي سجد انت خد السؤال ده كل دي اسئلة هي يقول لك ايه رين الامبرمن مع هيموتس طيب شاطر بالاطفال الأطفال؟ الاطفال. قول لي المرض اللي خلتوه في الأطفال بيه دارينة ديمبرمت وميه موسيس يعني <تصفيق> لما عرضت وفي الفصوري جواهر حدينهم دارينة ديمبرمت يعني في كده مشاكل في الكلا وهي موسيس هنقول فاكنا ايه بقي المرض الثاني اه جانعة جون هو اسم جون باستير اسم جون باستير نزيز او جون باستير جون باستير سنرون اسم جون باستير أنت بانظر إن فروج كل دي تخدم فاجنر تجيلك في الدعم، استجيجش، إيه تأريلزين، إيزوفيليا، مصبوغ إيزوفيليا، شارش راوس وفاجنر وحاجة ماها الأنقه ونخص. C anchor. Does I do that making anywhere which I use for C anchor. Ektivabaton il-ele cotisol winduxemba. Ektivabaton L-S-L. Fation presented with Rivarant Hymosis. بروكتوزي بولومالوزي فرايس عايز يقول يعني بينكو سين هايبرتنشن وبوفنس في الفيس هايبرتنشن وبوفنس في الفيس مالوحاق بازين ال-ESR كامية لانك فيها زي موديول وبين قوسين كده ربما جرانيولوميتس عايز اقول لك دي جرانيولوم بص راجل ده بقول لك بص يا دكتور انت معلم مؤخز عمال تقول ان الحاجه أنا أقول بقول لك في جرانيولوم ما تقول اي جرانيولوم لا ما انت ما تعرفش اي جرانيولوم وديفرنشال ولا أي حاجة يعني قاعد بكلام فيها صعب بس هو انا قول انها في بي وقول انها صار كويت قول براحفة بس انا كاتب جرامير من فرايس وكاتب جراني صح؟ احنا نقول ان ايه صار ايه فوق جرامية ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه بتعمل ايه ماوس تي بي يعني، كل حاجة بتعمل تس هو انا كان نفسه في الباجنر ان الباجنر مشهورة بايه بايه إذا التحقيقية تي أنت هاي تكون فير مع تطبيق تي أنت هاي دعمك وتزودين بتطويره إذا ترى الموضوع إيه أسهل جدا ما فيش في أي مشكلة إذا أنا لعلى قص ثاني كذا على الكلودوزا صفحة واحد وعشرين كلودوزا هت إيه ما فيهاش حاجة إلا الفرس تضرب بيوش اقفل بقى البلاث ديس الكلان اجدني أنا هارفة بتقفل هارفة بويت يبقى ريلي نسكين خلي بالك عشان إحنا إيه إن شاء الله إحنا بكرة كانت تجال مش هرست حاليا بكرة هتلعى في البنت شوية و هنيجي لا مش هارفة معلش إن شاء الله الخميز نمش عالك يا هروح في البيت أمان ماذا شروع هنا يا دكتور؟ ما ده ما أنا بطرح مشروع؟ الموادن أنت موال الناس الأمة إيه؟ ويوقف البركة السيرة عادي يا دكتور، أنا هي الموال إيه الموال؟ ما خلينا فلحنا فيه؟ أنا بس عايز أن أقول إيه؟ وفي آخر ساشة اللي نحن نحملها دي إن شاء الله هاجي يا روح، أقولوكم بقى إيه؟ عندي بقى ساعة روبعة كده؟ تعرض كل اللي انا خدناه في المطولش كده عشان نباحه وصيره احنا عادي نحافظوه زي ما احنا بنعمل دلوقتي البوليونيوزاكيني فيها ايه؟ ناروينك في الأرقود خليلالها هي دي النهر اللي انت بذكرتكم ما انا كذبة وعيك انت هبص عينيك هبص فينا المرض عاد وما افكره كوشة في اي انتجاه الأرقود رينا مسكينيا رينا الفيليا انزل على اللانج اللانج لذيذة بلوليزيور والنورستيشال بانجيزي السكين الكليه الكولبر براس كولاي بيركروبشن وفي ريد اتش وكلمه الليبيد ريتيكولار دي اللي قلتوا عليها المصدر الثاني ده الهاب كورونري اوكلوجن البينس ريبرو اوكلوجن ستروك ما هي ستروك سوبر ريبرال فيها انفاركشن البطن جيفن تريجوت جيزنتلي med fiskbaskulärer, varje är det inte så att det är så här. Det är inte så factor det är en komplement Vad aromatoid <machos> I negativ, är i lupa, presenterar jag vaskulärer. När det kan den skada en det وبعدين طبوسك العيان عنده كولوميروني فرايز بر وعنده الزينوفيليا طب في هنا الزينوفيليا في البولينودودا ولا ما فيهش في فيه, فيه الزينوفيليا تعال يا زيدي جاينت سيد وهي أحيط الراضي العدوز جالوا الفاسكولات بنى فوقه ملكة إف دماغه دماغه ومفتن المراجل اللي عمده تندر من ايه شكل ايه خلص خوف من الكورتيزون هيتعمي وانا لازم اوجد ايه اصل انا يا عيني مش عارف الشمال كده مزلده يا حبيبي انا راجل كبير بقى كان يوم انا مش شايف يا ابني بديه الله ما زينت لو لو سكرت تاني انا احلم تاني على طول بتاخد بون ظبط على طول بتاخد الكورس على كده فاهت يا كفاك بالك من جهدك det är bara en timme eller en timme eller, ishuv, koldikisha, ägghistor, skicket, ta följd, kortisolja osv. Hikajen aktiveras så mycket det. Det är det. Det är det. Det är det. ثم باسط ثم جيب مياه يبدو ان المريض عنده مشكلة انف واذن يعني هو طول الحين دايما ساينسايد كده كل شوية مناخيره تقعد تنزف تمام انا مش عارف ايه الموضوع ده اقوله ايه إيه؟ روح الانف واذن بس كده يقطع الانف واذن يعني مشتاق حاجه قال لي لا عظم ايه دي اللي اسمها نيد الكراست الحشين اللي هي الكراست كل شويه يدي الكوزه تعمل قشره كده وبعدين تفك او هو يلعب في مخيره والحمله بيستك مشكله الحاجات دي كانها من <سؤال> في منام في اذن من يا ترى الموضوع ده ستيبيك ولا ايه لا يمكن يكون في بمبس البول فيه سلطان الاعضاء بتاع عالي في جروب 2 6 دي فاجعه جدا ايه الانفستجيشن <سؤال> سي انكر طب بص كده في الانفستجيشن بي اي في ديرو فيليا يبقى اف ب وطن سؤال رائع. كودز أو في موبايل. الإجابة فكلية تحت الطابة بإيه؟ دايما الطابة يقول إيه؟ إلوجي. طبعاً جيرو، بارازايت. يقولك زي إيه بارازايت؟ عدين كل يقول إتنين بارازايت حيلك. تطلب إيه؟ فشيلة، حيلات، ديزيز. مش أي لمعارضة بارازايت. سكالز، انكستوما. كل البرالاج يعني العميبة ما تعملش عشان تكون مثلاً يعني طبعاً راجل هميطيني بقى يذهب كل شوية دوله إيه آلش بارازايت زي ايه هميش عفكين فكلاً راجل بقى قاصل عين لك فكلاً راجل بقى وعباسكولات فكلاً راجل تشكح أيها كده زي ميه آلش فكلاً أحياناً فكلاً في البولينات فسامتها بيبان يعني وادي ايه قريب ولكن في تايه من او حاجه شبه البولي دولوز الكومن او فيها وفي تشارج <تشفت> سيلز اصل خالص وهي تتديو بالبرونكوسبيس في اتق واحيانا تحدث ايضا في الذكر كاجيو ولا كده تعبنا والطعام تفكرني ايه ده أبوز مقابل ده كياسو كل دي حاجات بقى إيه همتوش عاليابان بقى الوقت دي. حاجات بقى بتحفل ده كياسو مش ده كياسو ده كياسو ده عارف المتهاب فينه كده في أورطة يا لأه ميه كده أورطة بتاعه ده كده يبقى عياله وده أورطة يبتهب ويقفل ها طب احنا خدنا السكتنج اورتكال يوريزم وبرده يعني الورد تاخن واليوميدياتي بس عمر ما يقفل الورتك البرانشز بتاعته اللي تحت ان هو ده ورطه انت بس تبص يا دكتور بص عندي كده بص انا كده اجي الاورتك ار شوف بص اهو اهو اوفرشن بعدين طالع انت مثلا لف ايه طب ليبيان مثلا يعني يجي عند الخبطه بتاعه الليب سابكريان اكزت دي تيجي يحصل التهاب ويقفل هو هي دي النقطه اللي هنا اتي كل بالاتريس ديز ليه لان الار بتاع الاورطه اديها الصوره بتلتف فالاجد برانش اللي خارج منها بتدي دي تيجي انت بقى تشوف بقى النب في الايدين لان النب في الايدين ايه؟ ع ما هو في برده رايت نومينال مش كده خارج منه مين برضو رايت, رايت اب كليبيان والرايت كومون كاروتيد يعني ده في حته دي هي اللي بقى تيجي تقعد بقى تشوف الناس دول البوزيشن فيه مش مظبوط وده اسمه ايه باوند ريس ديز دي مهمة جدا جدا بص بقى جميل الكينك ابيتشر علمني على أنجينا طب ليه انت جديد اول برانش خارج من الاوردر كان مين كود ريس وكمان بص بقى بص الصبكريف اللي عندي إيه بقى داية بص داية أجي حرك برعة كده هود إيه داخل رجعني ومش قادر وكفش أارم كولوديكيشن إبقى اكتب يا بطل الكولوديكيشن تحدث في ثلاث أماكن في العلم هل أبس أهل أعرف كم الصعب أحب شو أبوح الكولوديكيشن انتوا بقى بس بلغوا بقى اللي زمائلكم هو بشكل مش هعمله في الكلينيك خلاص تمام جاي بنا اشيل مشوار كمان عشان اشيله يعني اخف فين هو ده بس ده انا عزبشة السجارة اسمه ليه سنعتادة اسمه برجر بلا اشعر مش مهمة مش مهمة ده اكلام جراحة انا اتجاه بعد كده هو ثاني مرض الفاسكولايت اللي خادت النفوخ انتعت راجل عجوز مش عجوز كل دناغه بقى اللي اتمع جاين في الارترايز وبعدين ارم ده أحيب كل ده بتاعت الإيه؟ ده كياسه طبعاً ده كياسه ده طبعاً تختار بالأسفل من جاهل ده إيه؟ مجلازين أتكياسه ده, ده والعلام وخلاص بل عندي فكرة إيه؟ تكياسه عشان حتيجل لك إيه؟ في ندمة كلا لك إيه؟ قولي ديزيزه بأورطة ده سؤال ليه؟ هكيب الجامع بقى بقى الكارديوليش ديستيك ديورتك هانيوريزم ويش عايفي هانيوريزم مين ومين ومين وبعدين في مرضين فوقو اركيتيشن وبقى أو ورطة وانت كياسو اذا انت عند الفكرة عن ايه انت كياسو كي طالما طبعا ما قولك انت كياسو كي ورسلك لك ايه طب والكواساكي انت دخلنا اليابان بقى اخراف كنا امنا في اليابان ودخلنا في المنطقة باللب في المكان كواساكي طبعاً دون هذين القصص تحدد الإيرين واليست والي سكين علاً علاً إلّا هاودو بال effects in the channel دي هاودو سطر effects in the channel بس picture picture بس علاً سطر تاني بس بس كلّايت بالكرونيز لا. تعمل ما يبقى رضيال انفاركوشين بس وصل عليك اسبريل عايزين عليك اسبريل لا يفضل الكورتيزون هنا باقي يقول ايه الكورتيزون يستخدم عادة في جميع انواع الفاسكولايتس معادة واساك اكلها جميلة فاسكولار اوكلوجن في تشيلبرين كان لقول لنا حمراء طال البنكو هي سنه الكبار ماذا يحدث اصغر الطفل؟ تو اوجيه اكثر مرض خدناه يعمل وكسر اوكلوجن في الطفل ايه أعلى من الأفر للمب بسيستوليك تريشور موزان توينتي مليمينتو مريكا وده بيحصل في حالات الأورتي بخيطة المنتبعي لنا الأول. الأورتي في الكونفرس ويهي تاني اللي خلينا أن أبطر رئيس الضغط في اللغة للمب في الوقت يقوله في حاجة كده يعني في حاجة كده يعني. الوقت يفكر الكوار كتير أنا بيهيس أنا في الأفر للمب اللي هي عالي في التشايلد لو أنت العيء واضح طولين خلاك يعني أنت يعني يعني عيي الجالك عيي الجال الضغطه عيي إل كومونس كوز هايبرتينشون فا فا ها تكيوت قلوا مالني نفراز نفرازك خلنا نيجي بقى عندو نفراز شكى في حاجة جديدة واحتمال اللي هذا الضغط في رجله ليه الضغط في رجله واضح لما ضغط في الأبدع عالي فريق له ايه؟ واطي يبقى الوقت ايه؟ بواركيديشن تقول لك برافو طب ايه المرة ده اللي عاد في بواركيديشن تلاقي الضغط فيه, فيه في الأبر لنبي لوب بس اللور لنبي مش هاي نورمال عايتك تقول له ده كياسه تلاقي عادة كده خلصة في سابن منيس تفهمت الفكرة عمالي الكالب في الواجهب؟ الصغط ايه؟ قياس الضغط من اللور دي. اي نوع من الاخر يبقى كاس امم حاجه سوري شكل كورسيك صوري تكيهر كما تكيهر يبقى ضبكم كويس الضبق الافر ليج واللوور ليج ليه كانت حاجتين اولا هيل ساين hems di -E h i double l apostrophe s اكتبها طبعا تعيش هيمز تايم هو الانتيجات اللي بيجيب الموضوع ده هيمز تايم h i double l apostrophe ده بيبقى ايه ال سيستوليك بريشر في لوور لين اكتر من الانفر لين بايه مور ذان 20 يعني سيستوليك بريشر الزور لمبة أعلى من أبر لمبة أكبر من هشتنين في الغواتيكي اثنين كو أركيتيشن الكو أركيتيشن مالو كو أركيتيشن وبساطة كده الكو أركيتيشن في الأبر لمبة هاي في الأبر لمبة يوم cases بين قوسين هايبرتينسيف ات يعني دي خلينا نفكر الافكار دي طفل صغير عنده ضغط بس ما تنساش الكومونست كوز هايبرتنشن بالاطفال كيوب جلوبل كنس مثل وورني كريتيك الصدر اللي هو الفوست الكارديوكارديو فايتس اخر مرض ايه دكياته عبارة عن ايه؟ عبارة عن البرشة في الوبرلم في الوبرلم وفي الوبرلم نورمال في الوبرلم